وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَرَحْمَةً مِّنَّا وَلِكِرَاءَ أُولِي الْأَلْبَابِ وَضَرْبْ يَدِكَ ضَرْبًا صَدْرًا بِهِ وَلَا تَحِنَّسْ إِنَّ নজন হু সু ইন্হ অব ইচ্ছা পাবল ঐ দি ও اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِقَتِهِمْ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَنُكْرِ اثْنَيْنِ وَلْيَتَعَوَّذَا كَفْلٌ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ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 وَإِنَّ دَهُمْ قَافِرَةَ الطَّرْفِ أَثْرَابَ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ هَذَا وإن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 هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بِهِمْ إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم وأنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا فينا